وَماَا على الذيينَ يَتَّقَُ مِن حسَابِهِم مِن شَيْءون وَلَ ذِكْرَلَ عَهُ يَتَّكُون وَمَا على الذيَ يتَّقونَ مِنْ حِسابِهم وَذَرَّينَ التَّخَذُودينَهُم لعبَ وَلَهَُ وَغَََّهُم الحَياةُ الدُّنْييا وَدَيَّينَ التَّقَدودينَهُ لعبَ وَلََهُ وَغَمَّثُ تَسَلَّنَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلِ كُلُّ عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أُبْسِلوا بما كسبوا أولئك الذين أُبْسِلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آثَارِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَلَّذِي اسْتَهْوَتْ وَالشَّيَاطِينُ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إِلَى الْهُدَاتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ مسْقاتَ وَتق وَهُو الذي إلَْهِ تُحشَون وَهُوَ الذي إلَْهِ تفشول وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَأَرضَ الحَب وَهُوَ الذي خلََ السمواتِ وَأَرضَِ الح وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ سَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ غير وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير